وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اشْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّورٍ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ مَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الشم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شيء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ وَالْقُرْآنِ فَأَنْتَ مُهْتَدٍ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسُهُ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم م تلك آيات الكتاب المبين نتشنو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان في فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم يذبحوا ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنشره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمنون. قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بكني قتلوك فخرج إني لك من الناصحين.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 مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَشْطِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 فَلَمَّا أَتَاهُنُ دِيَامِ شَاطِئِ الْوَادِ الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ يا مُوسَى أَيَّ يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ عَالَمٍ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ آمِنٌ غَيْرُ سوء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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعلونكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْمُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا نا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وما أُوتِيتم من شيءٍ فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 هم كانوا يهتدون ويوم ينادينهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأمباء يومئذ فهم لا يتسألون.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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار نتسكن فيه ونتبتغى من فضله ولعلكم تشكرون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 فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْشُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِنُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادَ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ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 أَحَسِبَ الْنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا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 أنا معكم، أ وليس الله فِي بما في صدور عالمين، ولا الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا، الذين آمنوا، تبعوا سبيلنا، ولنحمل خطاياكم.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 والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 اننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبين وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين